اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خال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 وَمَا شَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ من وَاقٍ ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسّلنا موسى بآياتنا وسورة قوم مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرون كذّى لَمَّا جَاءُوهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ أَبْنَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تحيون ساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فيرعون ذرون هُوَ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَنَا قَوْمٌ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ